وقوموا لله القانتين فإن خفروا لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خالد والله عز ذي الجلال واللطف لقاتمتم حقا على المتقى الذين كيون بينوا الله لكم اياته Come on. و wow. ق والله يقبض ويمسك وإليه